موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم اللهم اهدنا في من هديت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 فأصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على وصلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اته نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا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 ولا زوجة ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككت ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله ردت ولا ساحرا إلا أهلك ولا جبارا إلا قصمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضاءها اللهم وأصلح نساء المسلمين عاما والحاضرات خاصة اللهم واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات اللهم واجعلهن مؤمنات طانتات تائبات عابدات سائحات اللهم واجعلهن لك كما تريد اللهم وارزقهن العفاف والحشمة اللهم اللهم وكفهم كيد الكائدين وشر الأشرار يا رب العالمين اللهم واهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم من كان من أولادنا عاقل لوالدي اللهم فأقر عيون والديه ببره يا رب العالمين اللهم ورده إليك ردا جميلا اللهم واحفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم واحفظهم بحفظك واكلهم برعايتك اللهم وفق لا تأمورنا لكل تحب وترضى اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم وعز الإسلام والمسلمين اللهم وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم وانصر عبادك الموحدين اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم واشف مريضهم واجبر كسيرهم ونفس كربهم وفرج همهم وقبل شهداءهم وارحم موتاهم اللهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم وعليك بعدوك وعدوهم اللهم وعليك بأعداء الدين اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وأرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خالق اللهم وأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.